بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفتكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أكثروا أكثر أكثر أكثر الصحة, الصحة الله عنه سعلا بأن لا ينادي مناد في أنحاء الأرض وأشهد لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله الله كل خير. خير. خير. خير في الحب الله, الله. يا النبي يا رسول الله سلال سلال فهل سمعت النبيه صلى الله عليه وسلم كما احدثت فضائلك يا محمد نادر يا محمد ان طارقتك وسلطتك وشفعك في في الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعض أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيتك ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجز منك الجز اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الاولى وفي الآشرة ولك الحمد في السر وفي العلانية ولك الحمد على كل حال ونعوذ بالله العظيم من حال أهل النار ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا لد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا قرين ولا نغير تعالى الله عما يكون الظالمون علوا كبيرا أول بلا انتداء آخر بلا لا يفنى ولا يبيه ولا يكون الا ما يريد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيفه من خاطه وحبيبه من نمر رساله وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الله به الأمة فالله مجزه عنا خير ما يجزى به نبي عن أمتك ورسول عن قومه صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد القول النبي في فضائل النبي القول النبي في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اذا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نمتح رسولنا بكلامنا لا نمزح رسولنا بكلامنا إنما نمزح كلامنا برسولنا نمزح كلامنا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولم لا وقد اعلى الله منزلته ومكانته في القرآن الكريم وجعله الله من منه سبحانه وتعالى على خلقه فقال الله عز وجل في محكم التنزيل لقد من الله على المؤمنين إذبعت فيهم رسولا من أنفسهم إذبعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته والذكيرهم ويعلمهم الكتاب والختمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال المبين. بل قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم لن تكونوا تعلمون. بل مدح الله نبيه في كتابه فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عمدتم عليكم بالمؤمنين روح رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بل اسنى الله السماء الجميل على نبيه فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين للعالمين قصبتك من الإنس والجن لم يكن وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين ولا للمتقين ولا للمسلمين إنما قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولما لا أكل كريم لا نطيب مجالسنا لما لا نطيب مجالسنا بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولقد أكرمه الله في كتابه الأعظم تكريم انظروا إلى كتاب ربنا وقد نادى الله الأنبياء جميعا بأسمائهم يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة يا بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم أعرض هذا يا, يا نبشرك بغلام يا خذ الكتاب يا موسى استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا داود إننا جعلنا خليفه في الأرض يا عيسى بن مريم ما قلت للناس ولما نادى الله نبيه قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الرسول بل ما أنذل إليك من ربك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا أرأيت تكريما أعظم من هذا التكريم في كتاب الله عز وجل ذك الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى ما كذب الفؤاد ما راى وذك الله بصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زاب البصر وما طغى وذك الله لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما عن الهواء. وذكى الله جليس النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمه شديد القواة. وذكى الله مبنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل اذن خير لكم يؤمنوا بالله. يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين. وزكاه الله كله فقال وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم لما لا نقيم مجالسنا بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فاحتفالنا بنبينا في كل فرقه عين واتجاهتها باتباع سنته وبانتهاج نهجه وباستنان بما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلاستنان به صلى الله عليه وسلم فهو حبيبنا وهو رسولنا وهو قدوتنا وهو اسوتنا صلى الله عليه وسلم فلقد شرح الله صدره في كتابه ورفع الله ذكره في كتابه فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك هذرا الذي أنقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك لقد شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد نزل جبريل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم شق صدر النبي وهو غلام صغير واستخرج منه قلبه ثم شق صدر النبي وقلب النبي واستخرج منه حلقه صغيره سوداء وقال هذا حظ الشيطان منك يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم شرح الله صدره مره اخرى في للمة الإسراء والمعراج لما نزل سيد أهل السماء على قلب سيد أهل الأرض فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه فغسله بماء زمدا وأدخل فيه حكمة وايمانا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره مرتين بل رفع الله ذكره في كتابه ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بان لا ينادي منادي في أنحاء الأرض قاطبة بأن لا ينادي منادي ولا يؤذن مؤذن في أنحاء الأرض قاطبة إلا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله برسع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينعقد إسلام أحد إلا اذا شهد وتلقل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أكثر بعمره في كتابه فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون لعمرك يا محمد أكتم الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم ولله أن يقسم بما شاء على ما يشاء اقسم الله بعمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بل أن من رفع ذكره في كتاب ربنا أن الله عز وجل صلى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملاء يصلون على النبي يا يَا الذين الَّذِينَ صلوا عليه وسلموا تسليما عَلَيْهِ إلى هذه الآية العجيبة هَذِهِ يصلون على النبي استمرار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الله عز وجل إن الله وملائكته صلوا على النبي إنما قال يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بل أن من رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ومن رفع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم من صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله في عليه على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة صلى الله عز عليه عشر صلوات ومن صلى الله عليه مرة واحدة كفاه همه في الدنيا وفي الآخرة اكثروا من الصلاة على رسول الله خاصة في يوم الجمعة فقد اخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم انه خير يوم طلعت فيه الشمس يستحب فيه الاكثار من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اخي الكريم القول المفيد النبي القول الطيب في محبه النبي وفي تعظيم النبي وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يطيب مجالسنا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير النبيين فهو خير النبيين وأرسل إلى خير امه اخرجت للناس وبعث في خير القرون وأنزل عليه خير الكتاب وولد صلى الله عليه وسلم في خير بقاع الأرض فالخير كله في نبينا صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في الحبيب صلى الله عليه وسلم فلقد قد اجتمعت في نبينا صفات الخير كلها. في الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل من تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ان القى الله عز وجل محبته في قلوب الخلائق الله محفة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب فلقد قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم لا لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن ماله ومن الناس أجمعين فهل احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا هو صلى الله عليه وسلم كما حسنا رسولنا صلى الله عليه وسلم انظروا الى ربيعه الاسلامي رضي الله عنه هو قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ربيعته للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فيتمرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا ربيعا سلني يا ربيعا سلني يا ربيعا ما شئت والله ما سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من زينة الحياة الدنيا والله ما سأل ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من متاء الدنيا إنما قال ربيعة في حديث لم يشهد التاريخ مثيلا له قبل يا رسول الله أسألكم وافقتك في الجنة اسالكَ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقتك في الجنه يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعني على ذلك بكثره السجود اعني على ذلك بكثره السجود بل هذا رجل من الاعراب يدخل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله متى الساعه متى الساعه يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددت لها؟ ماذا أعدت لها؟ فقال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها من كثير من صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من احببت أنت مع من أحببت هذا سواد رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة النبي الأمين وقف في صف في غزوه من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يتقدم عن الصف وكان في يد النبي حربة فجذبه النبي جذبة خفيفة وقال استوي يا سواد استوي يا سواد فقال له سواد من بني عدي رضي الله عنه اوزع يا رسول الله واني اريد ان اقتص منك تعجب الصحابة من قول ثواب رضي الله عنه من هذا الذي يجهب! ان يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بسلوات رضي الله عنه يتقسم واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الرداء عن تثمه الشريف فينكب سواد رضي الله عنه على بطن النبي فيقبلها ويحتضل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم ما حملك يا سواد على ذلك ما حملك على أن ذلك يا سواد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد نزل بنا ما ترى يا رسول الله واني أريد أن يكون آخر العهد بك يا رسول الله أن يمستك جسدي جسدك يا رسول الله فهل احببنا النبي صلى الله عليه وسلم كما احببته الصحابه الكرام بل هذا زيد بن الدسنه رضي الله عنه صحابي جليل من صحابه النبي الامين صلى الله عليه وسلم واذا بابي سفيان بن حرب وهو على شركه ياسر زيدا واذا به يقول يا زيد اتود أن يكون محمد هنا في مكانك وأنت في بيتك يا زيد أن يكون محمد هنا في مكانك لنضب عنقه وتكون أنت في بيتك فإذا زيد رضي الله عنه ينطلق بكلمات عجيبة تكتب له عند الله عز وجل فيقول زيد بن رضي الله عنه والله والله ما أحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته بين أهلي ويشاك بشوكه ما أحب أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بين أهله ويشاك بشوكه فقال أبو سفيان مقالة عجيبة ما رأيت أحدا يحبه أصحابه اكثر من حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا شهد أبو سفيان ابن حرب أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم. هكذا أخ في الله القول النبي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد اخي الكريم هيا بنا نزداد حبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم هيا بنا نكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب منا احدا في دنياه اكثر من ذكره أكثر من ذكره فكيف بك تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر من الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم هذا أنس رضي الله عنه يعلمنا أنهم كانوا يتبعون النبي في كل شيء حتى ما يفعله النبي حتى يحبون ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه رضي الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام يقول أنس كان رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رجل من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعمل خياطاً استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك على خبز شعير ومرق فيه دباء ومرق فيه دباء والدباء هو القرع والدباء هو هو القرع قال الله عز وجل وانبتنا عليه شجره من يقطين هذا هو القرع النبي صلى الله عليه وسلم يستضيفه رجل من صحابته الكرام على خبز شعير وعلى مرق فيه دباء وأنس بن مالك رضي الله عنه يحضر مع نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبع الدباء بيده ويأكله فإني أحبه منذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حب بالـ لرسولنا صلى الله عليه وسلم حب متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول استضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخذني النبي إلى بيته ثم قال لأهله هل عندكم طعام هل عندكم طعام قالوا لا إلا الخبز فأعطوه الخبز ثم قال هل عندكم إدام هل عندكم إدام نأكل بهذا الخبز؟ قالوا يا رسول الله ما يوجد إلا الخل ما يوجد في بيتنا إلا الخل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل فقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فاني أحب الخل منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني احب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا رجل يلبس خاتما من ذهب وإذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يرى في يده هذا الخاتم فيقول أهي أعمل أحدكم إلى جنوات من نار جهنم فيضعها في يده فالقاها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يلقي هذا الخاتم وإذا بالصحابة يلتفوا على هذا الرجل يقولون خذه فانتفع بثمنه خذه فانتفع بثمنه فيقول والله والله لا أأخذ شيئا طرحه رسول الله لا أأخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم القول النبي الطيب في صدائل النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القائل عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقر أنا سيد ولد آدم ولا فقر واول من تنشف الأرض عنه ولا تخر وأول شافع ومشفع ولا تخر هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف لا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف لا يلهج القلب بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الذي تصير به المجالس وتكشعر من ذكره الابدان لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم حفتنا الملائكة وغشيتنا الرحمة كلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم من منا أكثر من ذكره كان على مقربة منه صلى الله عليه وسلم في الآخرة كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم وشرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرب من يد الحبيب شربة هنيئة لا يضمن بعدها أبدا هو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي ينحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يوم القيامة وأنا العاقل فليس بعد نبي صلى الله عليه وسلم بل قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم تشريفا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست خصال فضلت على الأنبياء بست خصال أوتيت جوامع الكلم يتكلم بكلمات يسيرة ولكنها في معانيها كثيرة تكتب فيها المجلدات وإذا فنى أور الإنسان لا يستطيع أن يحصيها كلمات قلائل الدين النصيحة لا ضرر ولا ضرار كلمات قلائل أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيره شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وجعلت لنبينا صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا وطهورا وختم لي النبيون ومثلت الشفاعه الشفاعه اخي في الله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لامته يوم القيامه الخلق بأسرهم يأتون لآدم عليه السلام يا آدم اشفع لنا عند ربك يقول لست لها لست لها اذهبوا إلى نوح تذهب الخلائق إلى نوح يا نوح اشفع لنا عند ربك لست لها لست لها اذهبوا إلى إبراهيم تذهب الخلائق وهم يكتشفون الى ابراهيم الى خليل الرحمن يا ابراهيم اشفع لنا عند ربك لست لها لست لها اذهبوا الى موسى تذهب الخلائق الى موسى يا موسى اشفع لنا عند ربك يقول اذهبوا الى عيسى يا عيسى اشفع لنا عند ربك يقول لست لها لست لها اذهبوا الى محمد محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم تذهب الخلائق الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد النبي تحت العرش وينفق بمحامد وتناه لم ينفق بهما من قبله فيقول الله له عز وجل يا محمد يا محمد ارفع رأسك وتل تقطع واشفع تشفع فيقول النبي يا رب أمتي أمك يا رب امتي امتي الشفاعه العظمه لنبينا صلى الله عليه وسلم كيف لا نقيم مجالسنا بذكر الحبيب كيف لا يلهج اللسان بذكر النبي عليه الصلاه والسلام وهو الطائر سبحانه وتعالى عن رسوله تزكية له وثناء عليه ما زاب البطر وما صغى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله مكانته في الدنيا وأعلى الله مكانه في الآخرة أعلى الله مكانته في الدنيا وأعلى الله مكانه في, الله مكانه في الآخرة بل شرف نبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعوضه فوق السماوات السبع بل تخطى النبي سجرة المنتهى ووصل النبي إلى حيث يسمع تصريف الأقلام هذه مكانة لم يرفع إليها أحد من النبيين ولا من المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بعد سفرة المنتهى، إلى حيث يسمع تصريف الأقلام، ومع ذلك لم يسأل ربه الرؤيا قط. لم يسأل ربه الرؤيا قط. هذا موسى كليم الرحمن. لما شرفه الله بتكليمه له سبحانه وتعالى. لما شرفه الله بأن يكون موسى كليما للرحمن. قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تجلى ربه للجبل جعله دكا, دكا وقر موسى صعقا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى حيث يسمع تصريف الاقلام لم يسال ربه الرؤية لم يسأل, لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه رؤية لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام يخفض القصة يخفز القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور لو كشفه لاحرق الصبحات وجهه من فهى إليه بصره من خلقه حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه سبحانه وتعالى لأحرقت صبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه ما زاغ البصر وما قضى القول النبي في فضائل النبي حري بناء أن نجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته وبانتهاج نهجه والعمل بطاعته صلى الله عليه وسلم إن أطعت الله وأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرك الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين وبارك لنا في اخواننا واخواتنا يا ارحم الراحمين وبارك لنا في أزواجنا وذر يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين وارزقهم بزوجات صالحات وأصلح بنات المسلمين وارزقهن بأزواج صالحين اللهم لا تحرم كل مسلم ولا مسلمة من الذريه الصالحة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد الرسول الله احينا عليها وامتنا عليها واعصمنا عليها يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اعمارنا برحمتك يا ارحم الراحمين تغمدنا برحمتك يا كريم اللهم وفقنا برحمتك لكل خير واحشرنا مع سيد الاولين والاخرين ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم وفقنا اللهم برحمتك لكل خير ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير اللهم وفق ولاة أمور المسلمين برحمتك لكل خير واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لتسواك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم احفظ مسلنا من كل مكروه وسوء يا ارحم الراحمين و هذا لبن من امن والامان يا رب العالمين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واعوذ بالله أن اذكر به وانسى